<سؤال> ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله إلا من الله تواب البراعدين له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن صقل عن كتاب الله غير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشرف أمير الكتابين وكل من جاد وكل عقله ومن عقله في ضلاله وفي ضلاله باب الوقف الوقف الشيخ سعدي رحمه الله ما شاء الله تعريفه كان جوانا قد بغى له ابو هم كتبا زورشتي باشي التعريف التعريف الوقف دا قرمت وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع الوقف هو تحديث الأصل وتسبيل المنافع يعني بس نور راقفني أصلي مالكة لقل السودبينين بسودكاني بريفة كبه حانية وقفكات دكاني وقفكات فاتس زيني وقفكات أم أصلاً محبوس وقفك راقلاً هناك أن تصرفك في ببئة وشراء يا نكرهني رات يا نكرهه هديه بالان منفعهاني او لبر خاطر كو سوي له دهنت افر من حبذا ملكه في سبيل الله هركس مال خوي لا بيني يقعد الراجل الراسيني هركس مال وسماني خوي لا بيني الرجل والراوسين صارا محبساً يعني صارا موقوفا ها لا عاتوا. عاتوا. يعني يوم الله نحن في كتاب كده ببيع يا بميراد دابا منك السيقلية. ام خانون هي أم هي أو دكانهم هي في لكم لقيكم بس بتواند يعني لا دا دا في نفاذ صرف بكره وداك كانت تحديد جهابيكاز بونو منافس الدكان هي قالام دكان واقفت دا هاتكي صرف بكره بطلع مزبوط يا صرف بكره بو طلب علم يا بو كرين مصحف دا باش كريني مسجد مزغوتكانا يا بو سر مسلمانا يا يا يا هر باباك خوي حسين ده وله ان غلاته لأي مصرف شاء مما فيه قربة. غلات يعني واردات دهات. ده دا تاني دهات وارداتكين. دانه هو هر كخوي بس كليا. لو كا نزيد بنوي تيا بالعالم. يعني شيء شتى خير ترى وصادر بو جار وقت مشيتك وجواركاني صدقه جاريه يعني او ما وقوي امنت بلى سد لا سد لا منافعك اني لجميلت وللمتولي عليه ان ياكل منه بالمعروف بونه منك الرباخي بكل توقف الزيوزاري بكل توقف او في ندى هاته دتواني اللي برغم دهاتي ده او ما ضيفك راو وقف بخاطر المعروض يعني باشوه عرفي خلق رايكيت يعني انسان لكاتب ذكاء احتياج بخالق لي با يعني يا ليتي يا لي او طبعا تستي ومن الوقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائح المسلمين أو كثقة ما أردتك بوقف لأنه يجعل أي شيء يجعل المسلمين كما يجعل المسلمين سود منببه لبلغنيت كعثمان وظائق أكبر والذكار لبك ريبتي يجعل مسلمان. شيء يجعل المسلمين سود إليمني لا روز جکانی آخری تمامی خوار روز جکان چند روز که محاصرا اثمان نمیانه داش لبیری که بقایی ریوی لیو خاطر و من وقت فشیان اگر کسی مالک لسانی توقف در نوستی زیان گاندی در او وقت کردنا باطله. بنومنه کبرایک خانو حبشی کیه، پارس زیبی مردی نی دلخواه او مالش سانانی که او زیبی، او دکانه، او پارس زیبی، او خانه همون وقت فیل ریخته. اما ضرر به ملت ورکانی چینی نه. او وقت ماذا تقول لك؟ الزلز و الزلز بكثير مثل الزلز و الزلز و الزلز و الزلز يمكنك أن تقول مثل الزلز أو مالي يمكنك أن تكون ذلك و يمكنك أن تكون المال في مسجد أو مشهد عجباً شوكاني مش أو مشتينيسي هل يقول مالي في كل مزلتك دانت يان لما زلقه ايضا مشهد مكان يشهده الناس للزيارة شو هناك خلق اعمديد بيت بو سرداني كردن ابو قبر قونا امام و قونا صحابي و قونا بيرمرو قونا كيرجاكو عاني بيرتي مشاهيد مشاهيد ومزارات كعمال لدي أهل التوحيد واهل السننيه لكن هي لا أهل مدعا لا يقبوا لكانا لا رافضة ولا صوفية نابع من الوقف بكري بو مشاهد مزارات بو شخص كان او شخص فلانا او مقايب فلانا او امام فلانا او اي شيخ فلانا او اي كامل او جائس ني ومن وضع امالا في مسجد او مشهد لا ينتبع به احد برشكي هنا ورمز قوتك ابن وريثي هنا ورمز قوتك سبلتي صرفه في اهل الحاجات ومصالح المسلمين جاري واحد هنا في مزغوت هي بركشتي تاع دان راه ولا مخزنه هاو هي راه يا نادر، هذا المال. أجر مزجوتك يقدر في سي بي هذا أو هذا الرجل تاع هو يا أو كاتد تاني أو شو لمصالحته برجواني آخرين همچنین تو زیر توسط ایجاده، یعنی باید نمونه که تو سمتی که زیاده در مزجیته که هست، دیفرشی، دتوانی لشون کیتری مزجیته که اپلیکیت. لشون کیتری مزجیته که نیازی اگر هیچ لشون کمتر و شاید بوده آپرکینا، توانی مسلمان ده وكارمانيس. ومن ذلك ما يوضح في الكعبة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لا أنا كافتي زيادة أو فارو دهات مالو سانانة كلكعبة يل مزبوط في حماري باع لنصاب صلى الله عليه وسلم ده انرينا. بلام لويش سودي لنا بيجات. اخرية كيو شو نكتت. يا الاحتياجى برجندي مسلمان ده بكاريني. أحسن بفضل الله ثم بفضله او ملك أمير غانى كا استع ما في مدينة يعني كتوع السبب بره إلى على المدينه مدينة. من أمير دجال كم بخير لا كدا يستكاني أمزور. صار بكرة جت يورنام. وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والوقف على القبور لغطي سمكها أو تزينها أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة باطل فاروقف الوقف كردنون نسل بور قبل كان بور برز سمك قبالك يانجوان كردنوي يهد كارك که سردن کرکی توشی شد نبکد باطله. چه تا قرار سر ما قبرو مرتو اوشانه صرف بکرد. او جایز نیست. با لبرید سبب ایستن فکو عقیده و دین ایمانی قوی تی که داتو بد وقتی نگاو که چون استعوارضان دیمین. یاد نیست. با هدایت جمع هدیه عندك العلماء فضلا الهبه كلها شو كان يدوبها هنا، اما الاصطلاح الشيخ سعدية فرميت الهبه وين الهديه التبرع بالمال في حال الحياه والصحه بخشي مالا لا كاتب ذاك قد لا جيان ديت ولا شصارت اشتك بدي ما يشرع قبولها ومكافاه فاعلها شرعيا هديه لمسلمن قبول كاي وقاداشتي او كسيشديتو كهديه في وقد كان عيشا رزقاي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايه ويثيب عليها في غمر فاطمه هديه البرتوم وقاداشتي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 كسر اشتكي وتداء بهدية تعني تصالح في بقية. وتجوز بين المسلم والكافر هدية غرناوات. لأن يوان مسلمان وكافر دا درس دا. كن كفار هدية دا و. بعمر ملك عليه الصلاة والسلام. وهذا روح مسلمانش رجال في دراوة. شاكل ذلك عفريت. و بتابع إذا قسّك وメディه الرجوع فيها حرام قسّك هديه ربيسك الجمان في توليه وبيته. الباء في أمر فتح العائد فيه بيته كالكلب العائد في قيئه. او كسيشتك بديالي جدّاً مكّسّك إدواتلي ولا بليتهوا. عشّا وراستنا نقصّق جوايا ورشة ورشانه وتجب التسوية بين الأولاد. وذلك يكساني بكرة لنيوان من عقند لكاتي ما بهديت دام. ليرى هي. سنلاحظ كان التسوية بين الأولاد في الهدية أو الهبة أو العطية. نك التسوية في النفقة. دو من دالات هست. یکی که از گوره تری، یکی که از دوچرخه. گوره که از هزار نری پدیده روزانه، چون که که از کن صد نری پدیده. یا ارکان دستی بود بازار. زن وهر میکند بکری. گوره که از گلاب. دوچرخه زورتره، گرانتره. اونی من آقایم دو بایستاد هزار لبگ برای کمتری بایستاد هزار شنل چلوگانی با نه بود اونها نیم چلوگانی که تری چیزی است یا بولمونه و دیگر نوشونه فنی کدومه بولمونه در کلیه نوشونه که آواي دوره کن نفقی زیاد رفت این تسویه دنفری است آنچه لیلا دكورا كانوا او ليناه اولاد جمع ولد وولد جب ذكرو نتاع الجدي لما سلايدا ذكرت تشكور يشوك ويك يكسان بين يعني قال دكانك لا دكانكاني اگر تیار دکان کی چند کان ایک علم کرنے کے سکانی یان صلوات و سلام لا او حدیثی کہ فيقول قصص صدق إعدل بين أولادكم في العطية، لن يمنعك أننا عدل لا مالك يذخشين، عدل بمعنى يكسانينات للذكر مثل حظ المنثيين بظهرني غنيك برا برد دوم ينادبات، أما عدل، إسلام ديني عدل ديني يكسانينير، يعني إما لا تيك راي أه قرآن. و فرمودن که نما نباعریسالسلام. بو مادر که او دینی اما ما نیوان جلو میرد نیه که افراد مسلمان نیه. دینیکسانی نیوان و نزن نیه. یعنی است هنی هاتون یاندون لدین یا احراز کردن لدین هاتون دارن. ابی همو هولاتی ولاته چی که فردی ام مسلمان ش بێ یا عپڵ بێ زانای یازانێە نەبێت ئەبێ گشتی یەکسان بن نمافەکانە. لەدیوانی یەکسکسی نێوان هاوڵاتی مافی هاوڵاتی بوون یا یەکسی نێوان ژنو مێر، یا یەکسانی نێوان پڕ و کچ هەردووو ڕەگەز شتیوا لەدی نەننی، ئەفەنە جعلول مسلیمینە اي مسلمان او مجرمان بسبب وكلمه سانك ما لكم كيف تحكمون وكيف حكموا حكمه رياضي وينه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اي اوانيك زان او اوانيك نازان اوكي اخوان يعني اغلب دو طلبت هذه هي كان زاناب هي كان زانب كالك درجه ان تبدديه هي حسب وكي ها نخر وليس الذكر كالانثى نيرينوك منين نير. ليل فقلبوا كان مصري ميلاد يالا مصري هديه ويجب التسويع مَا كان و تجيب ويجب العدل و تجيب التسويق العدل موسى الصحيح يجب العدل بين الاولاد في يعني في الهبه والله ما این چون هندگران الان دالن امّا میراث نیست تا کل پش آیفیا بم ری مالاتی داروش کافسر کروکسکانیا کرو کشور کویکی آمده درسته هندگون علماش واقعا دالن دالن کروکسیو کویکی آمده درسته بالامشاه من رات کرد نوی هدیه اگرمان اینکی شریعی نبا کارکی نه هسنده چون کم هدیه ماید بالقوه کردندو خوش استی پیدا بودن من هدیه دنبت و دوردیکی کار یعنی مخالفی خوبو محبت اگرمان اینکه بود کسکشی بود هنای به هدیه حرام اوضش کرد و توی نوام به اذا يجيزني لي باب هبه ان كان اديره ذي حكم الهبيه في جميع ما سلف اگر موقف خشن حكم هديها له موقف كان الكراب وان كان بيو من فله يعني هبه الله كسف يشتكي بيدا الى بدا يشتكي و تبدا او بيعه و لها حكمه <تصفح> حكم بيعه و العمره و الرقبه توجبان الملك للمعمر والمرقب المرقب من بعده لا رجوع فيهما العقبه و العمره و اما دوج ولا تصرف تصرفهن بمر الجاهلية كلام العمر مأخوذة من العمر وهو الحياة سميت بذلك لأنهم كان في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول له اعتمرتك إياها مدة حياتك يعني مدة عمري لصدرم الجاهلية كاب كابلا خان حوشك يخوي وبكسك كسك على توجيابة هنديكا من الأشياء الدايرة، هذه خملاة من عبودية، دواعيها تمرد بيجارنا. الرقعة هي يعطي إنسان دارا أو أرضا فإن مات أحد ما كانت ذي الحية. هل كان مرد أو زندوكان يعني هل كانت كان شعري او يضرب؟ هيا خارج وفهم او کسی که خانوکی پدری آوا، دکانکی پدری آوا، زببی پدری آوا، ابدیه او منا وکانی لذای خوی، فشیمن بناوید یعنی من با کسی کمود او خانو و تو تا عنده نجیان دارم یا امین کتول نجیان این دعای افجارت اونش تیانی معلومه که پدر تا ارث میتونی خوی لذای مردنش هی او معلومه لا تبرد بالاموال ولا تفسدوها مالي قطن مدرنا قطن لا قطن من اعمر عمرها فهي الذي اعمرها حي الميت لعقبه هل مالك في دراجه في أبو او من في كتاب الايمان الايمان جمع يمين، كلمه يمين يعني السند جاء رجال كعرفه السند ينقاد جسيم بس يراس يمسكنا بس يراس يبالي امريكي بيرتري حلف بيرتري قسم بيرتري ايلاء تنام يحبوها كالقران لا باس كلارا الحلف إنما يكون بسم الله تعالى صفة له سيكون ذات عني من الله صفتك صفتك صفتك قالوا والله والله, والله, والله, والله الله وطالله أم جدا سيكون بخير يعني والقليل والعزيز يعني باید بکلامی کرد، بدری خورد، کم دوست منافک من ده زرگار، باید خالق دل از دوئنسن با قران کی، با قران قران، با قران کلام خواهد. باعماه دوئنسن دفع ملکهای علی الصلاه نه دوباره مخلوق. دوئنسن با کعبه خوی نه، سوندی خوی و رب کعبه، پروردگار کعبه. معلومه فمن كان منكم حالفاً فليح حالف فليحلف بالله او يصمت حتى سيكون السؤال الذي قال لا سؤال بخار فيا لا بيد البيت ويحكم الحالف الغير ذلك بل جئت الى الله سؤال قال من بناءه كان يخوان سكتك و شركه ومن حلف فقال ان شاء الله فقد اسفنا ولا حنت عليه في سؤال من قال حيد ان شاء الله في ان شاء الله، أو أو أو ومن حلف على شيء خرّع غيره خير منه، فليأتي الذي هو خير ولكفر عن منه هر کسی که لوشون دخالت می‌رسد، به چه چیزی آنچونه که خیره با کار خیر کرده، کاراتی آنچونه که بود. باید نگرانی از کسی آنچونه که خیره با سواده که خیره کرده، سلگه خوانده کسانی که و دا له سنن بو بو ام لا ولا يتم بالحنت فيها بس عندك ايش كات هي التي يعلم الحالك كذبها يمين رموز ويغمس يغمس ان انه يغمس صاحبه في النار خونا كيف تخر اخنا من الجنه او سوي ان توخى ونفيد ذنه يمين تحلف بو حال بو استقباله بلان يميني رموز بو موضع الا سوين بخا فمانا شت نبو بلان كشي بو سوين بخا او ما بان يمنه هي اي يعني يميني غموز كفاره نية. شيء سنة كفارة هي. سنة ك سنت قردن المستقبل على شتى بكية نك. بلمس سنة قردن على شتى كرابردواء. سخالك يلا رجسونا محكم سنة قردن بدواء. كفاره كفارة قبله. أي أو سنة كفارة هي. نك. أو تمانية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 ولكن نعاقبكم بما عقدتم الأيمان فأردنا أن أعطي قطر في ريالك لناقي أعطي قطر في ريالك وإنك تغير فكفارة من كفارتي من جورس ونجونا يطعان العشرة من ساكين ما تطعيمون أهليك فأردنا أن أتفع قرر لك فاردنا وسطي كلا معلأ إفرق فاردنا وسط طعم ما شك يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن أهل اهل بيته الى اهل بيت لو انا خبطت به باشتري خاردين به يعني كما في برنج وزالطه به شلو برنج لو انا خبطي وهبه باشتري خاردين لما انا به وسطكيه قرن به يعني الماصبه ادناه وتن فقط ما زمانك هو زمانك هو ومكانك هو مكانك لعائلتك وبعائلتك تدلقرت بويا قيد رز العالمين كاتك احكام شرعيه دانا و شتيكم بودانه زهمو سرد من دبي اشكارت بو همومك حلو ديرس فاريد انا نو جاري ولا ملاك يشارك لك سؤالك ومرتكب يا لو عند التلفون ملاك تكبر حفظ من زارب بلى ما في عادك يا طعام عشرة أيام لكنه من وسط لو وسطين اکثریت چیه شلوغ رنج که اگر در این جا کشوری که دل آباد نبا، خوانیده فکر می‌کنید توجه کردی شما؟ آو کی سواد داری؟ یا جلوبرکردن بوده فکر، آو تحریر و رفع لغتیان ازاد کردن پیری. طعم لانه لبر آوی تخیری نه آب، یعنی مخیاره دنیا اگر kese 1 kilo 60 pe ne gra ho atwa is sarvo ko to ataj utidance avo vo supertmane avo na phota boote vaa operatione gstan va sarvo roso brio khala agar khardin de fakiri ke vedre ke diary esa koila niya phar julu barkidan kiloni meta tonik gulam medana felleh ya tozikam triazat yani ba'r kadh hazalik nash agar khadama waadi fi bi bi gomal ki faqir ya du mali faqir ya ذاك كفاره ايمانكم اذا او كفاره سنه كامله البس